أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنْ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيَيَ الْمَوْتَىٰ